بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثُ استتَوعَلَ العرْشِ وَسَخخرَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كُّ يَجرْر لِ لأجَلٍ سََّا يُدَبِّر اللَمْرَ يُفَّل اللياتِ عَكُ بِِق رَبِّكُم تُقِنُون وَهُو الذي مَدد اللَطَ وَجَعَلَ فِيهَا راسِ وَأَنهَاراق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 وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تُعْجِبْكَ فَعَجِبُوا قَوْلُهُمْ اِذَا كُنْتَ تَرَى بَنَا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمع وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بِهَا من يشاء وَهُمْ يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من السماوات والارض طوعا وكرهوا ظلالهم وظلاله بالغدو والاصيل قل من رب السماوات والارض قل لله الا فتخذتم من دونه اولياء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 انزل من السماء ماء فسالَت أوديةٌ بقدرها فسالَت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا وممّا ينقذون عليه في النار ابتغاء حليّة أو متاع زبدٌ مثله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوَنَّ له لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَيَجْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليه متاب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 وَلَا يَزَالُ الذيينَ كَفَروتُ صبُ بِمَا صَنَعقاَعَةٌ أَوْ تَحلُّ قَربًا مِنْ دَم أَوْ تَحُّ قَريبًا مِن دَارم حَد يَأتَ وَدم إَِّا ه يُخلِفُ الْ البعَد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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ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 ذَهُو عِلْمُ الْكِتَابِ